بسم الله الرحمن الرحيم أ ل ف ل ا م بيم تلك آ ي ا ت الكتاب الحكيم هدى ورحمه للمحسنين الذين يقيمون الصلاه ة و ي ويؤتون الزكاه وهم ب ا ل آ خ ر ه هم يوقنون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هدى اولئك أ لهم عذاب مهين واذا تتلى عليه آ ي ا ت ن ا و ل ا مستكبرا ك أ ن لم يسمعها كان في اذنيه وقرا فبشره بعذاب اليم ان الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم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 ف ت ن ا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله ف أ ر و ن ي ماذا خلق الذين من د و ن ه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آ ت ي ن ا لقمان ا ل ح ك م ة أ ن اشكر لله ومن يشكر ف إ ن م ا يشكر لنفسه ومن كفر ف إ ن الله غني حميد و إ ذ قال لقمان ل ا ب ن ي وه ويعظه يا بني لا تشرك بالله إ ن الشرك له علم عظيم ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصال وخصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك إ ل ي المصير وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا واتبع سبيل من أ ن ا ب إ ل ي ثم إ ل ي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن سطال حبة إن من تكم خردر فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبيث ي ا ب ن ي أ ق م ا ل ص ل ا ة وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أ ص ا ب ك إ ن ذلك من عزم ا ل أ م و ر ولا تصاعد خدك للناس ولا تمش ي في ا ل أ ر ض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور وقصر في مشيك واغضب من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحميد أ ل م تروا أ ن الله سخر لكم ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض و أ س ب غ عليكم نعمه ظ ا ه ر ة و ب ا ط ن ة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى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 ومن يسلم وجهه إ ل ى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى و إ ل ى الله ع ا ق ب ة ا ل أ م و ر ومن كفر فلا يحزنك كفره الينا م ر ج ع ه م فننبئهم بما عملوا ان الله عليم بذات الصدور نمثلهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب وليظ ولئن س أ ل ت ه م من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل الحمد لله بل أ ك ث ر ه م لا يعلمون لله ما في السماوات والارض إ ن الله هو الغني الحميد ولو أ ن ما في ا ل أ ر ض من ش ج ر ة أ غ ل ا م والبحر يمده من بعده س ب ع ة أ ب ح ر ما نفدت كلمات الله إ ن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إ ل ا كنفس و ا ح د ة إ ن الله سميع بصير أ ل م تر أ ن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إ ل ى اجل مسما و أ ن الله بما تعملون خبير ذلك ب أ ن الله هو الحق و أ ن ما تدعون من دونه الباطل و أ ن الله هو العلي الكبير أ ل م تر أ ن الفلك تجري في البحر ب ن ع م ة الله ليلقيكم من آ ي ا ت ه إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لكل صفاء شكور واذا غشيهم موج كالظلال دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إ ل ى البر فمنهم مقتصد وما يجحد ب آ ي ا ت ن ا إ ل ا كل ختان كفور يا أ ي ه ا الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إ ن وعد الله حق فلا تغرنكم ا ل ح ي ا ة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إ ن الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في ا ل أ ر ح ا م وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ب أ ي أ ر ض تموت إ ن الله عليم خبير